ثم قال الناظم والرابع الصبر على كل أذى ومن ابى فليجنيا مر القذى هذه هي المرتبة الرابعة التي ذكرها الناظم هنا وهي الصبر على ما يصيبك من الأذى في الدعوة إلى الله جل وعلا لأنك إذا علمت بدين الله فإنك تعمل به وإذا عملت به فإنك تدعو إليه لكن هل ينتهي المطاف عند هذا الحد؟ نقول لا لأن الدعوة إلى هذا الدين محفوفة بالمخاطر وعرضة للامتحان والزلل ولذلك كان واجبا عليك أن تحتفظ بهذه المرتبة الرابعة وهي مرتبة الصبر والناظم هنا قال الصبر على كل اذى كما قاله المؤلف الأصلي والصبر على كل اذى هذا جزء من أنواع الصبر وإلا فالصبر أوسع من ذلك لأن الصبر في اللغة هو الحبس يعني مجرد الحبس يقال له صبر وأما في الإصطلاح فهو صبر النفس عن أشياء وعلى أشياء حبس النفس عن أشياء وعلى أشياء وهي مراتب المرتبة الأولى الصبر على طاعة الله والمرتبة الثانية الصبر عن معصية الله ثلاث لم يأتي فيها دليل يجمعها جميعا ولكنها عرفت بالاستقراء والتتبع فلا يمكن أن تجد نوعا من أنواع الصبر أو صورة من صور الصبر إلا وهي تدخل تحت واحدة من هذه المراتب الثلاث فالأول الصبر على طاعة الله جل وعلا الله سبحانه وتعالى حينما شرع هذه الشريعة وأمرك ونهاك فإن في هذا الأمر والتمسك به ما يكون من الصعوبة والتفلت بين الحين والآخر ما تحتاج فيه إلى صبر فالصبر ليس هو مقاومة الشدائد المستعصية أو الشدائد المؤلمة بل قد يكون في الشدائد الأخرى التي هي طاعة لله جل وعلا فالصلاة قد تكون ثقيلة والصوم قد يكون ثقيلا والزكاة قد تكون ثقيلة وهكذا الحج فالصلاة مثلا فيها النهور من النوم إذا كانت في الفجر أو في العصر مثلا وقد تكون في الظهر مثلا في شدة الشمس والحر فإقامتك لهذه الصلاة مع الجماعة فيها شدة عليك وقوة وصعوبة حينما تقاومها فإنك تكون صابرا على طاعة الله جل وعلا ولذلك قال الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداه والعشي يريدون وجهه فهذا دليل على الصبر في المرتبة الأولى ومنه قوله تعالى إننا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلة فاصبر لحكم ربك فاصبر لحكم ربك فهذا هو دليل الصبر على طاعة الله سبحانه وتعالى والزكاة قد تكون ثقيلة على صاحب المال لا سيما كلما ازداد ماله كلما شحت نفسه فحينما يصابر نفسه على أداء هذه الزكاة يكون صابرا على طاعة الله جل وعلا وهكذا في الصوم حينما يحبس نفسه عن الطعام والشراب وهذا كله في طاعة الله جل وعلا وليس في معصية فإن هذا الصبر يكون على طاعة الله سبحانه وتعالى وقولوا مثل ذلك بالحج وغير ذلك من أمور الدين التي أمر الله جل وعلا بها فاذا المسلم بحاجة إلى أن يستحضر ويستصحب معه هذه المرتبة وهي مرتبة الصبر في طاعة الله جل وعلا ثم النوع الثاني الصبر عن محارم الله أو عن معصية الله المرء يواجه في حياته اليومية وسائل كثيرة من وسائل الانحراف والوقوع في المعاصي لكنه يزم نفسه عن أن يقع بها وينأى بنفسه عن أن يقع في أتونها وهو لا يشعر هذا الفعل هو الصبر وهو حبس النفس عن الوقوع في هذه الآثام ودليل ذلك قول يوسف عليه السلام حينما قال ربي السجن أحب الي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكون من الجاهلين فرأى السجن وانحباسه فيه خيرا له من أن يتعرض لفتنه هؤلاء النسوة فهذا هو دليل الصبر عن محارم الله أو عن معاص الله جل وعلا. اما المرتبه الثالثه وهي الصبر على اقدار الله على اقدار الله والناظم هنا قال الصبر على كل أذى جريا على ما ذكره المؤلف الأصلي وهو الشيخ رحمه الله حينما قال الصبر على أقدار الله المؤلمة الصبر على الأذى فيه والمرتبة الرابعه الصبر على الأذى فيه لماذا قال الصبر على الأذى؟ ولم يقل الصبر على أقدار الله المؤلمة التي هي النوع الثالث من أنواع الصبر نقول الصبر على أقدار الله ينقسم إلى قسمين هناك أقدار مؤلمة وهناك أقدار غير مؤلمة فلذلك المؤلف والناظم هنا أتوا بلفظة كل اذى لأن الأمر بالصبر الدعوة إلى الله على ما تلاقيه من أذى فالذي يواجهك ضد عملك الدعوي إلى الله جل وعلا هو الأذى فحينئذ جاء التقييد هنا بأن يكون الصبر على الأذى على أقدار الله المؤلمة وإلا فالمرتبة الثالثة مطلقة يقال الصبر على أقدار الله وأقدار الله جل وعلا كما قلنا قسمان مؤلمة وغير مؤلمه فغير المؤلمه هي الاقدار العامه سواء كانت قدرا في امور محبذه يعني امور خير كما يقدر عليك بالرزق والسعه فالصبر على هذا القدر ليس لانه اذى ولكن تصبر على الا تنحرف بسبب هذه النعمه وتصبر على شكر الله جل وعلا الذي اولاك هذه النعمه أما القسم الثاني فهو الصبر على الأقدار المؤلمة لأن هناك اقدارا من الله جل وعلا هي في حقيقتها مؤلمة ومحزنة فأنت مأمور أن تصبر على هذا النوع من أنواع القدر ولنعرف أن القدر من الله جل وعلا وله أربع مراتب المرتبة الأولى العلم أي ان الله عالم بما كان وما يكون و لو كان كيف يكون فلا بد ان تثبت في القدر هذه المراتب الاربع و هذه المراتب مرتبه العلم لان الايمان بالقضاء والقدر واجب عليك ايها المسلم كما في الحديث في الحديث المشهور الذي قال فيه وان تؤمن بالقدر خيره و شره لان القدر ياتي في الخير و في الشر أما المرتبة الثانية فهي مرتبة الكتابة فالله جل وعلا أول ما خلق القلم قال له اكتب قال وما اكتب قال اكتب ما هو كائن إلى قيام الساعة كما صح بذلك الخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم فكل هذه الأقدار وكل ما يكون في هذا الكون من صغيرة وكبيرة كل ذلك قد كتبه الله جل وعلا والدليل على ذلك قوله تعالى وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في الكتاب من شيء فهذا دليل على أن الله جل وعلا قد كتب كل شيء منذ أن خلق القلم إلى أن تقوم الساعة قد أمره أن يكتب كل شيء كائن إلى قيام الساعة أما المرتبة الثالثة فهي مرتبة المشيئة وهي أن الله جل وعلا لا يقدر إلا ما شاء أن يكون فما شاء كان وما لم يشاء لم يكن ولا يمكن أن يكون شيء بغير مشيئة الله جل وعلا فمهما شاء البشر فإذن مشيئتهم خاضعة لمشيئة الله جل وعلا وما تشاءون إلا ان يشاء الله رب العالمين أما المرتبة الرابعة فهي مرتبة الخلق فإن الله علم ما كان وما يكون وكتبه وشاءه وأراده فحينئذ يأتي الخلق تابعا لهذه المراتب الثلاث فيوجد هذا الشيء الذي شاء وأراد إيجاده فحينئذ يقع هذا القدر بعد خلقه فهذه هي مراتب القدر هذه هي مراتب القدر التي ينبغي أن يؤمن بها العبد المؤمن ولذلك اتينا هنا بذكر المراتب لنبين ما يتعلق باقدار الله المؤلمه وهو القسم الثاني من القدر ما موقفك ايها المسلم من اقدار الله المؤلمه الاصل انه يجب عليك ان ترضى بقضاء الله وتصبر عليه أن ترضى بقضاء الله وقدره وتصبر عليه لكنه في الأقدار المؤلمة نقول هنا عندنا قدر ومقدر ومقدور شخص حلت به مصيبة أصبته مصيبة أي مصيبة كانت هذه المصيبة فيها قدر ومقدر, ومقدر ومقدور القدر هو هذا الشيء الذي أراده الله مسمى القدر العام الذي يشمل المراتب الأربع التي ذكرناها. هذا يجب عليك أن تؤمن به وهناك مقدر لهذا القدر وهو الله جل وعلا فهنا يجب عليك أن ترضى بالله أن ترضى بهذا المقدر وهناك مقدور وهناك مقدور يجب عليك فيه أن تصبر وأن ترضى به هذا المقدور الذي هو احتراق المنزل او تلف دابتك او نحو ذلك او تلف مالك هذا المقدور اختلف اهل العلم في موقفك منه فمنهم من يقول يجب عليك ان ترضى به يكون في نفسك الرضا بهذا الاحتراق وان تصبر عليه ومن اهل العلم من يقول لا هذا المقدور المؤلم لا يجب عليك ان ترضى به وانما يجب عليك ان تصبر واما الرضا به فهو مستحب وحسن فمثلا تصبر على احتراق بيتك وتؤمن بان هذا من عند الله لكن هل ترضى به ترضى بهذا الاحتراق الصحيح من قولي اهل العلم انه لا يجب عليك الرضا أنه لا يجب عليك الرضا وإنما يجب عليك الصبر ولو رضيت به فإن هذا الرضا مستحب وكمال وقد أشار السفارين رحمه الله إلى هذا بقوله وليس واجبا على العبد الرضا بكل مقضي ولكن بالقضاء بكل مقضي ولكن بالقضاء فأنت يجب عليك أن تؤمن بالقضاء لكن بهذا المقضي نفسه الاحتراق ونحوه فان هذا لا يجب عليك ان ترضى به لا يجب عليك أن بقي معنى ان ننظر الى ان هذا المقدور الغير مرضي ينقسم الى قسمين مقدور غير مرضي لا معصيه فيه ومقدور غير مرضي فيه معصيه اما المقدور الغير مرضي والذي لا معصيه فيه فهذا كالذي مثلنا به سابقا أما المقدور الغير مرضي وهو في معصية فكأن يسرق إنسان أو يزني أو يشرب الخمر أو نحو ذلك فهذا مقدر عليه أن يفعل هذا الفعل ويجب عليك أن تؤمن بقضاء الله وقدره وأن ترى بالقدر لكن هل ترى بهذا المقدور يعني هل ترضى بشربه الخمر او ترضى بارتكابه للزنا او نحو ذلك لا هذا لا ترضى به فتفرق هنا في الرضا بين الرضا بالقدر والرضا بهذا المقدور السيئ الذي هو معصيه وهذا الذي رجحه شيخ الاسلام وابن القيم رحمهم الله تعالى وغيرهما من المحققين وذلك دفعا لباب الاحتجاج بالقضاء والقدر في المعاصي بالقضاء والقدر في المعاصي. إذن هذه بعض الملامح فيما يتعلق بالصبر على الأذى فأنت أيها المؤمن مأمور بأن تصبر على الأذى في سبيل الدعوة إلى الله جل وعلا وهذه هي طريقة الأنبياء وعباد الله الصالحين فقد قال جل وعلا فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل وقال أيضا ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا فصبروا على ما كذبوا وأوذوا وقال أيضاً سبحانه وتعالى كما ذكر عن لقمان يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك واصبر على ما أصابك فدل على أن أمره بالصبر هنا إنما هو في إيش؟ في سبيل الدعوة إلى الله ومن أعظم الدعوة إلى الله جل وعلا هو الامر بالمعروف والنهي عن المنكر فامر هنا ابنه بان يصبر على ما يصيبه ولا شك ان المرء في دعوته الله سبحانه وتعالى سيواجه اذى من الناس ما بين مؤذ بيده وما بين ساخر بلسانه وما بين معرض عنه بكله وهذا كله من انواع الاذى فعليك ان تصبر حينئذ وطرق الصبر في هذا كثيره تكون بالحلم والأناه واستبطاء النتائج فإن هذا ليس من شأنك أيها الداعية وإنما عليك البلاغ فالنبي صلى الله عليه وسلم وهو من أرسله الله جل وعلا قال له إن عليك إلا البلاغ وقال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات فأنت ما عليك إلا أن تبلغ هذا الدين وأن تدعو إلى الله جل وعلا وتصبر على ما يصيبك فيه من الأذى وليكن سلوانك في ذلك وعزاؤك هو ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم فلله كم يلقى النبي محمد على ظهره نتنى الجزور ويشتم وقد رمي بالحجارة حتى أدميت قدمه صلوات الله وسلامه عليه وقد القي على ظهره سلى الجزور وهو من في الدعوة إلى الله وهو المؤيد من الباري جل وعلا وهو الذي لم يعهد فيه كفار قريش ولا من شاكلهم لم يعهد فيه كذبا ولا خيانة ولا شيئا مما يستخفون به ومع ذلك أوذي في الله جل وعلا وأصابه ما أصابه من الكرب والحزن والتشريد والإبعاد ومع ذلك كانت العاقبة حميدة رآها بعينه وهناك ما لم يره لكنه علم وعد الله جل وعلا كما قال في الحديث الصحيح إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها وإن ملك أمة سيبلغو ما زوي لي منها وليس بغائب عنكم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم حينما أعطى سراقه رضي الله عنه سواري كسرى ووعده بذلك وعده بسواري كسرى ولم يحصل ذلك إلا في معركة القادسية في عهد عمر فلم يشهد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك إذن عواقب الصبر حميدة الصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه احلى من العسل اذا هذه هي المرتبه الرابعه من مراتب الدين او الدعوه الى الدين وهي مرتبه الصبر في الدعوه الى الله جل وعلا وما تلاقيه من الاذى في ذلك ثم قال الناظم ومن ابى فليجني مر القذى يعني من ابى الاستمساك بهذه المراتب الاربع فعليه ان ينظف العاقبه فان عاقبته ستكون خسره لماذا لانه لم ياخذ بهذه الوصايا فما ظنكم بشخص يعمل بلا علم او يعلم ولا يعمل او لا يدعو الى هذا الدين او لا يصبر على الاذى فيه لا شك ان مثل هذا سيجني مر القذى والقذى هو ما يسقط في العين والشراب مما يؤذي في العين وفي الشراب فكأن هذا يجني في الأخير مرارة هذا القذى والقذى لا يلزم أن يكون له طعم هنا لكن المرارة المعنوية وليست المرارة التي يطعمها بلسانه ولكنها مرارة القلب والحسرة والندامة التي يواجهها يوم أن يق الله جل وعلا